نَكَالَ رَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 كأنهم خشب مسنبة يحسبون كل صيحة عليهم هم العذو فأذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون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 عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لين يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا اتَّفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَفْضُوا وَلِلَّهِ خَازِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذذ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَٰئكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَفِقُوا مِمَّا ذَقَنَا مِن مِنْ قَبْلِي أَنْ يَأْتِيَ أَعَدَّكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ونصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون